الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتهوا ما كتب الله لكم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 التخير الذي في قوله تبارك وتعالى قبل ذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان الصوم أول ما فرض على التخير من شاء صام ومن شاء أطعم فجاء الأمر بصوم رمضان من غير تخير فكان نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وهذه الآية بعض أهل العلم يقولون هي ناسخة لقوله أو لبعض ما جاء في قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهذا باعتبار أن التشبيه في الآية كما كتب على الذين من قبلكم أنه الصفه الصفحة. يعني أن صوم أهل الكتاب كان يحرم معه المباشرة ليلة الصيام وكذلك أيضا من أكل أو شرب فنام فإنه لا يأكل ولا يشرب إلى اليوم الآخر أو لو أنه حل الفطر فنام قبل أن يفطر فإنه لا يأكل ولا يشرب حتى الفطر الآخر فعلى هذا القول تكون هذه الآية ناسخة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والروايات الواردة في الباب تدل على أنه كان يحرم عليهم المباشرة والمعاشرة للنساء يحرم عليهم الجماع كذلك يحرم عليهم الأكل والشرب إذا نام ليلة الصيام يعني بعد النوم لا يحل له أن يأكل ولا يشرب فجاءت هذه الآية ناسخة لذلك ومن يقول بأن التشبيه في قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم أنه في العده العدد يعني أن الذي كتب علينا كما يقول ابن جرير هو شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلنا وهو شهر رمضان فلا نسخ وأما من قال بأن التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم أنه التشبيه في العدة عدة الصوم وأنه كان ثلاثة أيام مع عشرة فإن هذا نسخ بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني أن أول فرض الصوم كان ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عشرة ومن قال بأن التشبيه هو كما كتب على الذين من قبلكم يعني في أصل الفرضية فرض عليكم كما فرض عليهم بصرف النظر عن صفة صومهم أو عن عدده أو عن ميقاته يعني هل هو في شهر رمضان أو في شهر آخر فهنا يقولون لا نسخ لا نسخ المقصود أن الذي يتعلق بهذه الآية أحل لكم ليلة الصيام أن ذلك يكون ناسخا على قول من قال بان التشبيه في تلك الايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم انه في الصفه على صفه صومهم يحرم عليهم الجمع ويحرم عليهم الاكل والشرب اذا نام فخفف لا شك انه حصل تخفيف ومن يقول بان التشبيه هو في اصل الفرضيه فلا تكون هذه الايه ناسخه لتلك ولكن تكون ناسخة لما ثبت في السنة تكون ناسخة لما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشريع الصيام بهذه الصفة أنه يحرم الجماع ويحرم أيضا الأكل والشرب بعد النوم وجاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى العشاء يعني يأكل ويشرب إلى العشاء ثم يحرم عليه الأكل والشرب بعد ذلك فالمقصود أن هذه الآية تدل على نسخ فهي إما أن تكون ناسخة لقرآن أو ناسخة لسنة فوسع الله وأباح وخفف فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث يصدق على الجماع بالإجماع بالاتفاق واختلفوا فيه ما زاد على ذلك من المباشرة والقبلة ونحو ذلك فلفظ الرفث يدل على هذا وهذا يدل على الجماع ويدل على كل ما يطلبه الرجل من المرأة من جماع ومباشرة وقبلة ونحو ذلك كل هذا داخل فيه فهنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هذا كالتعليل للإباحة وذلك أنه شق عليهم هذا المنع مع صعوبة التحرز لكثرة الملابسه والمقاربة والمخالطة فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم بالجماع ليله الصوم وربما الاكل او الشرب بعد النوم فذلك يعد خروجا عن حكم الشرع فتاب عليكم وعفى عنكم قبل توبتكم ووفقكم للتوبه وعفى عنكم هذا الذنب والجنايه أو عفا عنكم بمعنى وسع في هذا التشريع فرفع عنكم ذلك الحكم الذي شق عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فعلى القول بأن العفو هنا المقصود به التوسعة عفى عنكم فرفع ذلك الحكم فتكون الفاء للتعليل فالآن باشروهن يعني دلالت الإيماء والتنبيه يعني رتب على ما قبله لما عفى عنا رفع هذا الحكم فالآن حل المباشرة وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن والمباشرة مأخوذة من مماسة البشرة للبشرة ويكن بها عن الجماع ويكن بها عن المقارفات التي تكون دونه مما يكون بشهوة وابتغوا ما كتب الله لكم هذا الذي كتبه الله لنا من أهل العلم من يقول الولد تطلب الولد بهذا الجماع بحيث لا يكون الجماع مجرد تلبية للغريزة فيكون للإنسان فيه نية أو أن يكون ذلك لما وسع عليهم وأباح لهم المباشرة والمعاشرة ليلة الصوم أرشدهم إلى أمر قد يفوت وهو أعظم من المباشرة وذلك ليلة القدر وقيام ليالي الشهر وابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر والقيام والتقرب إلى الله تبارك وتعالى وبعضهم يقول وابتغوا ما كتب الله لكم في اللوح, المحفوظ في اللوح المحفوظ ما الذي كتبه في اللوح المحفوظ يدخل فيه الولد يدخل في هذا الحكم الذي هو الإباحة والتوسعة ويدخل فيه أيضا المباشرة والمعاشرة ويدخل فيه التماس الفضائل والأعمال الصالحة من ليلة القدر وقيام ليالي الشهر وهكذا ما كتبه تبارك وتعالى لعباده مما ينالونه من الخيرات والأعمال الصالحات وكلوا واشربوا هذا الأمر للإباحة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لأن القاعدة أن الأمر الذي يكون بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر. الأمر الذي يكون بعد حظر منيع من الأكل والشرب والجمع ليلة الصوم. فكان ذلك محظوراً. فهذا الحظر. جاء بعده الأمر فالآن باشروهن هل المباشرة واجبة ليلة الصوم؟ الجواب لا هي مباحة كذلك أيضا الأكل والشرب فالآن باشروهن وكلوا واشربوا فهذا أمر للإباحة لأنه جاء بعد منع وحظر فصار ذلك مباحا هذه قاعدة صحيحة وإن لم تكن محل اتفاق بين أهل العلم قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني أنه يجوز الأكل والشرب والجمع إلى آخر جزء من الليل حتى يتبين لكم الخيط وتبين الخيط الأبيض معناها بياض الصبح حيث ينشق الفجر وينفلق من الظلام والخيط الأسود هو سواد الليل شبهه بالخيط بعض أهل العلم يقولون لأنه يبدأ كالخيط ثم بعد ذلك ينبلج وهذا محل بحث لأهل العلم في الكلام على وقت الإمساك فالذين يقولون إنه يجب الإمساك بأول طلوع الفجر يقولون سماه خيطا وذلك قبل انبلاج النور فيكون الإمساك في أول بزوغ الفجر يعني مما يسترعي النظر وتحري ذلك ومن أهل العلم يقول إن هذا يكون حينما ينبلج الصبح وينتشر هذا الخيط وحتى قال بعضهم حتى يرى الصبح في البيوت والمساجد يعني يرى الفجر في البيوت يرى الضياء في البيوت والمساجد أكد قال بعضهم ومرجع ذلك هذا الموضع في الآية الخيط من مراد به الذين قالوا حتى ينبلج قالوا حتى يتبين فالتبين لا يحصل بمجرد ظهور ذلك الخيط الرفيع الدقيق في أوله فهذا يحتاج إلى تأمل ونظر وتدقيق لكن التبين أوسع من هذا لاحظوا الفقهاء كيف تختلف أقوالهم بناء على لفضح. ثم إن ذلك قد أشكل على بعض الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم جعل عند أو تحت وساده عقالين أسود أبيض وجعل ينظر متى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود وبعضهم ربط بإبهاميه خيطا أبيض وآخر أسود وجعل يأكل ويشرب وينظر حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود وقعت وقائع فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن ذلك هو بياض الصبح من سواد الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فنزلت من الفجر بعد ذلك ولهذا أشكل عليهم لم تنزل ابتداء ثم أتم الصيام إلى الليل إذا طلع الفجر أمسك ثم يتم الصوم إلى الليل فأدى وقته الصوم فإلى الفجر الأكل والشرب والجماع معنى ذلك أنه إن شك في طلوع الفجر لم يلزمه الإمساك فلو أكل أو شرب ثم تبين له أن الصبح قد طلع فصومه صحيح وأما في النهار فإنه إذا شك في غروب الشمس يجب عليه ان يتثبت, أن يتثبت لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار لكن لو أنه جزم بذلك ثم تبين أنه أخطأ أخطأ إما أن الساعة خطأ لم يتوقع أو أنه سمع مؤذنا يثق به تقدم على الفجر بدقائق فتبين أنه أخطأ أو أنه لربما حصل له خطأ بسبب الغيم من غير ساعات كما كان في السابق أو لم يكن معه ساعة في البر أو نحو هذا كما في حديث أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يذكر أنهم امروا بالقضاء قال ثم أثموا الصيام إلى الليل وهذا يدل على مسألة وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الصبح منها هنا إذا غابت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم شاء أم ابى أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذهب النهار وأقبل الليل غابت الشمس أفطر الصال لكن الاحاديث الواردة في مسألة الوصال فيها كلام معروف هل للإنسان أن يواصل مطلقا هل له أن يواصل إلى السحر خلاف بين الصحابة فمن بعدهم في هذه المسألة فمنهم من منع مطلقا ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها وكذلك أيضا منهم من رخص فيه إلى السحر باعتبار أنهم لما أرادوا أن يواصلوا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر ومنهم من رأى أن النهي ليس للتحريم وأن ذلك للإرفاق بهم فقط الشفقة عليهم فواصل بعض السلف رضي الله عنهم ومن هؤلاء ابن الزبير رضي الله عنه فقد جاء في بعض الروايات أنه يواصل لمدة أسبوعين خمسة عشر يوماً وفي بعضها سبعة عشر يوما وجاء ذلك أيضا عن غيره فالمقصود أن قوله إلى الليل يدل على أن نهاية الصوم إلى الليل المقصود بداية الليل ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد هذا يدل على التحريم تحريم المباشرة يدخل فيه الجماع والراجح أنه يدخل فيه أيضا سائر أنواع الاستمتاع وهنا لا يكون ذلك مقيدا في المسجد يعني أن المباشرة تمنع في المسجد وإنما المقصود أنه لا يجوز له أن يباشر حال كونه معتكفا لأنه لربما خرج الواحد إلى بيته للحاجة فلربما ألم بمرأته، فلا يجوز ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ليس المقصود أن لا تباشر وأنت في المسجد تباشرها في المسجد هذا لا شك من غير اعتكاف يسأل الإنسان أن يعاشر امرأته في المسجد ولكن المقصود حال كونه معتكفا إذا رجع إلى بيته لحاجه، فليس له لأن ذلك يعني الجماع يبطل الاعتكاف وينقضه تلك حدود الله فلا تقربوها إما حده لعباده من الشرائع والأحكام الحلال والحرام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك البيان والإضاح يبين الله عز وجل اياته للناس من أجل أن تحصل لهم التقوى فإنهم إذا عرفوا ما حده الله عز وجل لعباده وما شرعه لهم كان ذلك سبيلا إلى لزومه والتمسك به ونحو ذلك هذا المعنى العام للآية ولا يتسع الوقت الآن للكلام على الهدايات والفوائد المستنبطة منها اترك ذلك لليله الاتيه ان شاء الله تعالى واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا يجعلنا واياكم هداه مهتدين والله اعلم صلى الله عليه وسلم و صحبه الله أعلم صلى الله عليه وسلم و صحبه